وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر Hal fi zalika qasamul lidhijr Alam أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَدَاعِ وَفِي عُنُدٍ آلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ كلب المرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر وتوطى عذاب إن ربك فأكرمه ونقمه فيقول ربي أكرما فأمد وَأَمَّا və nəftə hər Şəlal وا ف وان ذَكَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَا نَقَصَ فَوْقَ la hud Yes yeah.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 لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن ق في كبل لن خ في كبل ايا ظن ان لن يقدر عليه احد ايا ظن ان لن يقدر فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ذان وشفتين قوما او اطعام في يوم من ذي مصره يتيما أو مسكينًا ذام تسربس ألم النجاع وضعبة كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة بسم الله الشمس وضحاءها والقمر إذا تلا ليلى اذا يخشى والسماء La, <laughs> كذبوا ففقروها فدم دم على امرء بذبيم فسوها Osa فكذوج ف قَون سَدَد دليهِمرر فغ بذ بهم